من الله مع الذين استقوا والذين من محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم ثمرة مجاهدة الذكر التلاوة معرفة أسماء الله وصفاته عائشة رضي الله عنها تقول تبارك سمع الله الذي وسع سمعه الأصوات تبارك لقد كانت المجادله في حجرتي قاعد معاه في الحجره واني اسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه اذ انزل الله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها عائشه قالت انا واحد بسمع واحد ما بسمع ربنا قال قد سمع الله قد سمع الله فدا المعنى ده لو تاملناه لانضبطنا في كلامنا في ناس حتى ماشي مع مجموعه يقول له كلمة كده يقول له لا زول لا قلت كده يقول له في زول غريب ولا حي في زول في زول غريب ولا لا لا في الله الذي يراك هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم السميع العليم الله هذا الامر امر المراقبه امر داخلي يستحضر المسلم دائما أنه تحت سمع الله وبصر الله ولذلك لاحظ لما أراد موسى وهارون ضمانا وأمانا من كيد الطاغية فرعون قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف الضمان شنو إنني معكما أسمع وأهل وأضرب مثلا يفهمه الناس بإذن عامة الطفل الصغير ذي ذو الثلاث سنوات إذا أراد بالليل أن يأتي بشيء والمكان فيه ظلمة أمش يا ولد يقول أنا خائف ابوه يجي في جنب الباب يقول لا مش أنا أعين فيك أنا أعين ليه يعين لي كده طوال يجيب ويجي هل حصل الشيء الآن إحساسه بأن الأب قريب ناظر مغيث ان حصل شيء هذا الاحساس يذهب عنه المخاف لو عايلناه مرتين والثالثه عايل لقال ما في به رائع خائف مرعوب واقع اذا مجرد احساسه بان الاب قريب جعله لا يخاف فكيف اذا كان هذا احساسنا وشعورنا تجاه خالقنا وربنا لا تخافا انني معكما اسمع وارى وانظر إلى ثمرة هذا لما قال أصحابه انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين ما في لمدركون تاني إن لمدركون كلا إن معي ربي سيهدين إن ربي هذا أمر يحتاج إلى تربية كثيرة عظيمة يجعل المسلم اذا نزل منزل يقول الاذكار اذا اراد ان ياكل يقول الاذكار اذا اكل وشرب احس بالنعمه شكر الله على هذه النعمه اذا صرف الله عنه شرا استشعر ان الله تعالى صرف عنه سوءا دائما وما بتجي من يوم وليله زي اي ملك من الملكات تحتي الى معالجه في الاول ومجاهده وبذل وتعب ونصب وصدق في المقام الاول ولذلك من الدعاء الماثور اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك وفي, وفي الآية المباركة ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى هذا الذي ينهاك يا محمد ويقول لك لئن صليت عند المسجد الحرام لأطأن على عنقك هل جهل ألم يعلم بأن الله يرى ياخي يا تعال ما في ظلم برانا برانا ولذلك يحكي بعض الوعاظ خطباء ان رجلا اراد من امراه حراما فقالت له اغلق وهي مكرها مكرها لا تحب ذلك قالت له اغلق الابواب كلها قال اغلقتها والشرف والنواف قال اغلقتها قالت بقي بقي باب لم تغلقه ولن تغلقه قال باب قالت هذا وأشار إلى السماء فقام الرجل عنها وكان فيه خير قام عنها استشعر الآن أن الله يراه الآن الله يراك ولذلك كانت من المسائل المهمه في الأمة أن صحة المعتقد وسلامة العقيدة وعظم الإيمان من اجل الأسباب التي تمكن للدين والدولة وتعز الإسلام والمسلمين المرأة الغامدية حينما تزني تأتي تمشي بقدميها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصبت حدا فطهر ولا تردني كما فعلت بماعز فإن ولد الزنا في حشاي وفي أحشايا سامع إنه ماعز يقاله لأمشي لعلك لعلك قالت لا رسول الله أنا ما, أنا ما زي ماعز الولد الأجبط لي. اذهبي حتى تضعي ما في بطنك لا شرطة لا لا تحفظ لا حراسة امشي لا من تلذي تسعة شهور بعد تسعة شهور جابت وجت شو الصدق لا هربت ولا شردت ما في ما في الحديث ولا اشاره إنه تحفظ عليها ثم قال لها اذهبي حتى يستغني عنك سنتين وفي صاله عامين مشت وجابت بعد سنتين شايلاه وفي يده كسره خبز وليشا الها لا تقول يا رسول الله اكتفى الان هو بياكل عجل فامر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت رضي الله عنها وفي اثناء الرجم طار بعض دمها على بعض الصحابه فقال لعنها الله فقال النبي لا تلعنها لقد تاب التوبه لو قسمت على سبعين من اهل المدينه لوسعته ما الذي جاء بها من الذي حركها؟ لماذا لم تهرب طيلة؟ هي عرفت أن سلامتها وسعادتها في إقامة الحد عليها فكان لها ما أرادت وفازت نعم ذهبت الروح ولكن رضي الملك القدوس السبوح القدوس سبحانه وتعالى الأمر يحتاج إلى مجاهد زي ما عندنا مشاريع يا جماعة بتاع الزلاعة وبناء بيت حقه عندنا مشروع بناء الايمان في قلوبنا المراقبه دي أحصل كيف ماذا اعرف عن صفات الله عن اسماء الله البصير البصير ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يا بني إنها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله استذكار لهذا المعنى وتعهد للقلب بإذن الله يثمر في قلوبنا إن علم الله الصدق فيها مراقبته في السر والعالانية في الخلوة والدلوه في البيوت وأمام الناس نعظمه سبحانه وتعالى ونجله وإذا رأى ذلك في قلوبنا أكرمنا وكفانا وآوانا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وجماعة صار الصنة بمزيد الشيخ أبو زيد بالحارة الأولى اليوم ختام أسبوع أسبوعهم ختام أسبوعهم بمحاضرة بعنوان حسرة على العباد يقيمها فضيلة الشيخ أبو زيد حفظه الله والشيخ أسماء الحبوب اليوم بعد المغرب وكذلك إعلان لدرس لفضيلة الشيخ شمس الدين أبو أنس شمس الدين خلف الله تدريس كتاب حلية طالب العلمي الشيخ والدكتور بقر من عبد الله أبو زيد وذلك في يوم الثلاثاء من كل أسبوع ابتداء من الثلاثاء الموافق 4 يعني الثلاثاء القادم وماشي حيدر الشيخ شوف صديق خلف الله بوانس كتاب حليه طالب العلم وبشرح الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله عليه نسال الله ان ينفع به ويهيئ لنا جميعا آداب الطالب وآداب العالم المتعلم صلى الله وسلم بارك على نبينا